<ترجمة> يا وضعه المختار يا وضعه المختار انت سن الانوار يا وضعه المختار يا وضعه المختار, المختار انت سن الانوار يا وضعه المختار <متحدث> الان جئت يحملني رجائي وقد امضيت في ولاغي ندائي بمحمو من النجوى وقلبي معارجه صلاه اصفيائي بما بين القلوب شذا حناني ترتل قول حناجر بالدعائي باقدس ايه تدعى وجهي يضيء لنا ويظهر في السماي كنز من الاسرار عدل المختار يضعت المختار عدل المختار سنى الأنوار يضعت المختار يضعت بمهجة خافقٍ جبلت الطفولة معنّى في فاطمة النزيلا هي الزهراء وجوكا في البرايا هي الزهراء ويا رب الوشيله مدت يدي لك الله قم ارجو الغر طابت محبه بدمي اصيله بهالبريجه بصدى دعاه الملك الملكوت يرسل ترتيلتل اصحابها وضعه داري وضعه المختار سنى الأنوار وضعه المختار وضعه المختار وضعه المختار كيان الكون حيدر والرسول ومحور ذاك فاطمة البتول وما مرج احمد وهو السر وهو السر عظيم ليستدرك العقول اي سوار رمز الفاطمه المبينه القضاء لا غتاول رضى الرحمن ما نضيت فماذا إذا لهج الكتاب بها أقول تسبيحه اكدا يا ضعه المختار انت سن الانوار يا ضعه المختار يا ضعه المختار يا ضعه المختار, يا المختار, يا المختار, يا المختار الوجود ودوى في سماء العرش النشيد وبهجة احمد وهو المسمى رسول الوحي ليس لها حدود بمولدها تطوف به الدهور وعنصر الوجود بها جديد هنا بالمنتهى وسم المعاني لمولدي فاطم الزهراء عيدو يا حجه الاطهار مضعه يا مضعه المختار, المختار انت سن الانوار يا مضعه المختار هي الزهراء خالقه الثريا واغلى الكون في حسن محيا وان بكل حرف من دعاء غ صلاه الانقطاع لغا نبيها وان العشق في النجوى مذاب لوصل لا تاكل وج شهيه ولما جسدت ايات حبين بتول كانت عليا محبوبه الجباره وضعه المختار يا وضعه المختار انت سنا الانوار يا وضعه المختار, المختار, المختار انت وضعه الانوار يا وضعه المختار للشاعر الشيخ عبد الكريم الزر